أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر بالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملاً ولا تطالبني بالتفصيل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم واتوب إليه أستغفر الله العظيم واتوب إليه ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وبناته وكلمته إله إلى مريم وروحا منه وأن الجنة حق وأن وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن خير الدنيا والآخر في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخر في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في الكبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا إله إلا الله فني بها عمري لا لا إله إلا الله دخل بها قبري لا إله إلا الله خلو بها وحدي لا إله إلا الله إلقاء بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنا كل شيء لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نتو وإِلَ الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم